ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ثمَّ مَتَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ وَجَاءَكَ فِي ذِكْرِ الْحِجْرِ قَهْوَ مَوْعِظَةٌ ذِكْرَى لِأُمَّتِهِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ آمِنُوا وكانتكم إنا عاملون والله